نوى الحقائق سانحات بديع الزمان توضيح منذ م د ة وعم العزيز بديع الزمان لا يتوجه إ ل ى المسائل عقلا بل قلبا وما يظهر على قلبه يمليه علي ويقول إ ن العلم هو ما يستقر في القلب فلو استقر في العقل وحده لا يكون ملك ا ل إ ن س ا ن وكان يقول إ ن هذه المسائل ليست قواعد ع ل م ي ة وحدها بل ما اتخذته وجدانا من أ س س لبعض بساتي رقلبي ة وقد أ م ر ن ي أ ن ان تخب ما يروق لك م ما سنحل قلبي ف أ ن ا بدوري اقتطفت هذه الفقرات من آ ث ا ر ه ا ل آ ت ي ة ن ق ط ة من نور م ع ر ف ة الله جل جلاله إ ش ا ر ا ت ا ل إ ع ج ا ز في مضان ا ل إ ي ج ا ز سنوحات شعاعات م ع ر ف ة النبي صلى الله عليه وسلم رموز طلوعات محاكمات مناظرات إ ش ا ر ا ت قزى ا ل إ ي ج ا ز عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اولا عصر مريض وعنصر سقيم وعضو عليل وصفته ا ل ط ب ي ة هي اتباع ا ل ق ر آ ن ثانيا ق ا ر ة ش ا س ع ة ع ظ ي م ة الجانب ر د ي ئ ة الطالع د و ل ة م ش ه و ر ة ع ر ي ق ة المجد س ي ئ ة الحظ أ م ة ع ز ي ز ة ج ل ي ل ة القدر بلا رائد وصفتها ا ل ط ب ي ة الاتحاد ا ل إ س ل ا م ي ثالثا إ ن الذي لا يملك ق ب ض ة ق و ي ة يستطيع بها حمل ا ل أ ر ض وجميع النجوم والشموس وتحريكها كحبات ا ل م س ب ح ة لا يستطيع ادعاء ل الخلق و ا ل إ ي ج ا د اذ كل شيء مربوط بغيره رابعا الأرواح الحشر إحياء جميع إن يوم ذو لا يثقل على ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة كما لا يثقل عليها إ ح ي ا ء ح ش ر ة و إ ن ش ا ؤ ه ا بعد سبات عميق طوال الشتاء بما يشبه الموت ل أ ن ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة ذ ا ت ي ة لا تتغير قطعا ولا يمكن أ ن يتخللها العجز ولا تتداخل فيها العوائق فليس فيها مراتب مطلقا وكل شيء ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه ا سواء خامسا ان الذي خلق عين ا ل ب ع و ض ة هو الذي خلق الشمس أ ي ض ا سادسا والذي نظم م ع د ة البرغوث هو الذي نظم ا ل م ن ظ و م ة ا ل ش م س ي ة أ ي ض ا سابعا إ ن في ت أ ل ي ف الكون اعجازا باهرا بحيث لو فرضنا فرضا محالا ان كل سبب من ا ل أ س ب ا ب ا ل ط ب ي ع ي ة فاعل مختار مقتدر لسجدت تلك ا ل أ س ب ا ب جميعها بكمال العجز أ م ا م ذلك ا ل إ ع ج ا ز ق ا ئ ل ة سبحانك لا ق د ر ة لنا إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم ثامنا إ ن ا ل أ س ب ا ب لم تمنح ا ل ت أ ث ي ر الحقيقي هكذا تقتضي ا ل و ح د ة والجلال إ ل ا أ ن ا ل أ س ب ا ب قد أ ص ب ح ت ستارا بين يدي ا ل ق د ر ة في ج ه ة الملك هكذا تقتضي ا ل ع ز ة و ا ل ع ظ م ة وذلك لئلا ترى في ظاهر النظر يد ا ل ق د ر ة م ب ا ش ر ة ل ل أ م و ر ا ل خ س ي س ة في جهه ة الملك تاسعا إن ج ة الملك و ت التي هي محل تعلق ا ل ق د ر ة في كل شيء ش ف ا ف ة ن ز ي ه ة عاشرا إ ن عالم ا ل ش ه ا د ة ستار مزركش م ل ق ا على عوالم الغيب أحد عشر يلزم لإيجاد نقطة في مكانها الصحيح لإيجاد قدرة مطلقة تستطيع إيجاد عشر تستطيع يلزم في مطلقة الكون كله مكانها نقطة ذلك ل أ ن كل حرف من حروف كتاب الكون الكبير لاسيما ما كان ذا حياه له وجه ناظر إ ل ى كل ج م ل ة من جمل الكتاب وله عين شاخصه ة إ ل ي اليها ا ث ا ن عشر ش لقد ا ت ر ت ح د العيد أحد ث ة أنه بينما كان الناس يراقبون هلال ولم يره ولم إ ذ ا بشيخ هرم يحلف أ ن ه قد راى الهلال ثم تبين أ ن ما ر آ ه لم يكن هلالا بل ش ع ر ة بيضاء م ق و س ة قد تدلت من حاجبه ف أ ي ن تلك ا ل ش ع ر ة من الهلال و أ ي ن حركات الذرات من فاعل تشكيل ا ل أ ن و ا ع ثالث عشر الطبيعة مطبعة مثالية الطبيعة الطابعة وليس عشر مطبعة نقش لا ن ق ا ش ق ا ب ل ة للانفعال لا ف ا ع ل ة مصدر لا مصدر نظام لا نظام قانون لا ق د ر ة ش ر ي ع ة إ ر ا د ي ة لا ح ق ي ق ة خ ا ر ج ي ة رابع عشر إ ن الانجذاب و ا ل ج ذ ب ة المغروزين في الوجدان الذي هو ف ط ر ة ذات شعور ليس إ ل ا من ج ذ ب ة ح ق ي ق ي ة ج ذ ا ب ة خامس عشر إ ن ا ل ف ط ر ة لا تكذب ففي ا ل ب ذ ر ة ميلان للنمو إ ذ ا قال س أ ن ب ت س أ ث م ر فهو صادق وفي ا ل ب ي ض ة ميلان ل ل ح ي ا ة إ ذ ا قال س أ ك و ن فرخا فيكون ب إ ذ ن الله وهو صادق و إ ذ ا قال ميلان التجمد في غ ر ف ة من ماء س أ ح ت ل مكانا أ و س ع فلا يستطيع الحديد رغم صلابته أ ن يكذبه بل إ ن صدق قوله يفتت الحديد فهذه الميول إ ن م ا هي تجليات ا ل أ و ا م ر ا ل ت ك و ي ن ي ة ا ل ص ا د ر ة عن ا ل إ ر ا د ة ا ل إ ل ه ي ة سادس عشر إ ن ا ل ق د ر ة ا ل أ ز ل ي ة التي لا تترك ا ل ن م ل ة من دون أ م ي ر والنحل من دون يعسوب لا تترك البشر من دون نبي أ ي ض ا و إ ن انشقاق القمر كما هو م ع ج ز ة أ ح م د ي ة ل ل إ ن س ا ن في عالم ا ل ش ه ا د ة فالمعراج أ ي ض ا م ع ج ز ة أ ح م د ي ة كبرى ل ل م ل ا ئ ك ة والروحانيات في عالم الملكوت وقد أ ث ب ت ت و ل ا ي ة نبوته بهذه ا ل ك ر ا م ة ا ل ب ا ه ر ة فكانت شخصيته ا ل م ش ر ق ة ك ا ل ش ع ل ة الوضاء كالبرق والبدر في عالم الملكوت سابع عشر إ ن كلمتي ا ل ش ه ا د ة شاهدتان إ ح د ا ه م ا على ا ل أ خ ر ى ف ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى برهان لمي ل ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ن ي للثانية والثانية برهان اني ل ل أ و ل ى ان م عشر إن ا ل ح ي ا ة نوع من تجلي ا ل و ح د ة في ا ل ك ث ر ة لذا فهي تدفع إ ل ى الاتحاد ف ا ل ح ي ا ة تجعل الشيء الواحد مالكا لكل شيء ت ان س ع عشر إ الروح قانون ذو وجود خارجي وناموس ذو شعور وهو آ ت من عالم ا ل أ م ر و ص ف ة ا ل إ ر ا د ة كالقوانين ا ل ف ط ر ي ة ا ل ث ا ب ت ة ا ل د ا ئ م ة وقد كسته ا ل ق د ر ة الوجود الحسي وجعلت س ي ا ل ة ل ط ي ف ة ص د ف ة لذلك الجوهر إ ن الروح الموجود أ خ للقانون المعقول كلاهما دائمي وكلاهما آ ت من عالم ا ل أ م ر ولو أ ل ب س ت ا ل ق د ر ة ا ل أ ز ل ي ة قوانين ا ل أ ن و ا ع وجودا خارجيا ا لأصبحت ح ر و ولو طرح الروح الشعور لاصبح قانونا لا يموت ايضا عشرون إنما تشاهد الموجودات بالضياء ويعرف تشاهد وعشرون الموجودات وجود الموجودات بالحياة فكل منهما كشاف واحد وعشرون إن سوف إنما منهما إن وتستسلم بالضياء بالحياة كشاف النصرانية السلاح للإسلام تلق فكل بالانطفاء سواء أو بالاصطفاء أو ف ل ق د ت م ز ق ت النصراني ة ع د ة م ر ا ت حتن ى ا تهت إ ل ى ل ب و س ت و ن ت ي ة و ت م ز ق ت ل ب و س ت و ن ت ي ة ف ا ق ت ر ب ت من التوحيد و هي ت ت ه ي ؤ ل ل ت م ز ق م ر ة أ خ ر ى ف إ م ا أ ن ه ا ت ن ط ق ئ و ينتي ه أ م ر ه ا و إ م ا أ ن ت ج د ت ج ا ه هاقا ا ل ح ئ ق ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ج ا م ع ة ل أ س س ا ل نصراني ة ا ل ح ق ة و مبادئها ف ت س ت س ل م وقد أ ش ا ر الرسول صلى الى ل عليه وسلم ل ه إ هذا السر العظيم ب أ ن ه سينزل عيسى عليه السلام وسيكون من أ م ت ي ويعمل بشريعتي إثنان وعشرون إن الذي يسوق جمهور الناس إلى الاتباع وامتثال جمهور إلى الأوامر يتحلى يسوق قدسية القدسية هو به هذه المصدر تدفع الانقياد أكثر من ق و ة البرهان و م ت ا ن ة الحجه ة بالمئة الشريعة إن تسعين من التي مسائل ي الضروريات الدينية الاجتهادية الخلافية فهي ينبغي يكون والمسلمات منها الألماس أما المسائل بالمئة ولا عمودا الألماس كل تمثل عشرة عمود تسعون من من أن فقط تحت ح م ا ي ة ع ش ر ة منها من ذهب فالكتب ا ل ف ق ه ي ة والاجتهادات ينبغي أ ن تكون مرايا ومناظير ل ر ؤ ي ة ا ل ق ر آ ن وليست حجبا وظلالا وبديلا عنه كل من يملك استعدادا للاجتهاد يستطيع أ ن يجتهد لنفسه إ ل ا أ ن ه لا يستطيع أ ن يشرع خ م س ة وعشرون إ ن ا ل د ع و ة إ ل ى أ ي فكر كان م ن و ط ة بقبول جمهور العلماء لها و إ ل ا فهي بدعه ة مردودة ستة وعشرون و الإنسان إن ن ل ك مردوده ك م ا الحق فطرة يبحث عن م ا وأثناء بحثه على الباطل أحيانا بحثه يعثر فيخفيه في على ص ر ه و ي ح ف ظ وقد يقع الضلال بلا ا خ ت ي ا ر منه على ر أ س ه أ ث ن ا ء ت ن ق ي ب ه عن ا ل ح ق ي ق ة فيظنه حقا فيلبسه كالقلنسوه ة سبعة وعشرون إن للقدرة مرايا كثيرة وعشرون مرايا إن ن كل جدا م ا الأخرى وهي تتنوع من الماء إلى الهواء ومنه إلى الأثير ومنه إلى عالم المثال ومنه إلى عالم الأرواح أشف وألطف وهي تتنوع ومنه ومنه ومنه إلى إلى إلى إلى من من بل إ ل ى الزمان و إ ل ى الفكر ففي م ر آ ة الهواء تصبح ا ل ك ل م ة ا ل و ا ح د ة ملايين الكلمات ف إ ن قلم ا ل ق د ر ة يستنسخ هذا التناسل بشكل عجيب إ ن الانعكاس إ م ا يحوي ا ل ه و ي ة أ و يحوي ا ل ه و ي ة مع ا ل م ا ه ي ة إ ن تماثيل ا ل م ا د ة أ ي صورها ا ل ك ث ي ف ة عبارة عن أموات متحركة أ م ا تماثيل ا ل أ ر و ا ح ا ل ن و ر ا ن ي ة في مراياها ف ح ي ة م ر ت ب ط ة ب ا ل ح ي ا ة إ ن لم تكن عينها فليست غيرها ث م ا ن ي ة وعشرون إ ذ ا انتفضت الشمس بحركتها ا ل م ح و ر ي ة فلا تسقط ثمارها و إ ن لم تنتفض ف إ ن ثمارها من السيارات تسقط وتتفرق تسعة وعشرون إ ن نور الفكر ظلام يفجر ظلما ما لم يتوهج بضياء القلب ويمتزج به فكما إ ذ ا لم يمتزج نهار العين ا ل أ ب ي ض غير المنور بليلها ا ل أ س و د فلا تكون بصرا كذلك لا ب ص ي ر ة ل ف ك ر ة بيضاء لا توجد فيها سويداء القلب بمعنى أ ن بياض العين الشبيه بالنهار إ ن لم يكن مع سواد العين الشبيه بالليل فلا تبصر العين ث ل اذا ث و ن إ لم يكن في العلم إ ذ ع ا ن القلب فهو جهل ل أ ن الالتزام شيء والاعتقاد شيء آ خ ر واحد وثلاثون إن تصوير تصويرا وثلاثون الأباطيل جيدا إضلال بالأذهان الصافية اثنان إن إ ن العالم المرشد ينبغي أ ن يكون كالشاه لا كالطير ف ا ل ش ا ة تطعم بهمتها اللبن والطير تلقم فراخها القيد ثلاثة وثلاثون و و إن ج شيء الشخص يتوقف جميع بينما يتوقف يميل الضعيف إلى التخريب جزء لإثبات قدرته وجود على عدمه على عدم لذا إلى أجزائه منه فيرتكب أ ع م ا ل ا س ل ب ي ة ت خ ر ي ب ي ة بدل افعال إ ي ج ا ب ي ة ت ع م ي ر ي ة أ ر ب ع ة وثلاثون إ ذ ا لم تمتزج دساتير الحكمه مع نواميس ا ل ح ك و م ة ولم تمتزج قوانين الحق مع روابط ا ل ق و ة فلن تكون م ث م ر ة بين جمهور العوام خمسة وثلاثون لقد وضع الظلم على ر أ س ه ق ل ن س و ة ا ل ع د ا ل ة ولبست ا ل خ ي ا ن ة رداء ا ل ح م ي ة و أ ط ل ق على الجهاد اسم البغي وعلى ا ل أ س ر اسم ا ل ح ر ي ة وهكذا تبادلت الاضداد صورها ث و التودد إلى وحش وحش ن إن إلى جائع رهيب لا يثير شفقته بل يثير شهيته فضلا عن أ ن ه يطالب ب أ ج ر ة أ ن ي ا ب ه و أ ظ ف ا ر ه ثمانية ث و لقد ا ث و ن ل أ ظ ه ر الزمان أ ن ا ل ج ن ة ليست ر خ ي ص ة و أ ن جهنم أ ي ض ا ليست ز ا ئ د ة عن الحاجه ة تسعة وثلاثون قد صارت مزية صارت وثلاثون الخواص من قد أ ل الدنيا التي التواضع ي تستدعى ت ا ل والتراحم سببا للتكبر والغرور وصار عجز الفقراء وفقر العوام المستثيران ل ل ر ح م ة و ا ل إ ح س ا ن سببا ل أ س ا ر ت ه م وسفالتهم أ ر ب ع و ن إ ن كان في شيء ما محاسن وشرف فسرعان ما يهدى إ ل ى الخواص وينسب إ ل ي ه م أ م ا إ ن كان فيه سيئات فيلصقوها بالعوام وينسبوها إليهم و اليهم ح د وأربعون إذا م تكن للفكر ا ة الغاية ومثل أو أو تنوسيت عليا تلك تحولت ل نسيت أ ذ ا أنا الأفراد ودارت حولها اثنان ن وأربعون إلى لو أ ت ل البشر ت في جمعية مساوئ د ر أ ي ت أ ن أ س أ س ا س جميع اختلالاتها وفسادها ومنبع كل ا ل أ خ ل ا ق ا ل ر ذ ي ل ة في ا ل ه ي ئ ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة كلمتان إ ح د ا ه م ا إ ن شبعت فلا علي أ ن يموت غيري من الجوع و ا ل ث ا ن ي ة اكتسب أ ن ت ل آ ك ل أ ن ا واتعب أ ن ت ل أ س ت ر ي ح أ ن ا والقاطع لعرق ا ل ك ل م ة ا ل أ و ل ى ليس إ ل ا ا ل ز ك ا ة و ا ل م س ت ق ص ل والدواء ل ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة ليس إ ل ا ح ر م ة الربا إ ن ع د ا ل ة ا ل ق ر آ ن تقف على باب العالم وتصيح في الربا ممنوع لا يحق لك الدخول إ ن ا ل ب ش ر ي ة لما لم تصغ ي إ ل ى هذا الكلام تلقت ص ف ع ة ق و ي ة وعليها أ ن تصغي إ ل ي ه ا قبل أ ن تتلقى ص ف ع ة أ ق و ى و أ م ر ث ل ا ث ة و أ ر ب ع و ن إ ن حروب الدول والشعوب بعضها بعضا ستتخلى عن ساحتها لتحل محلها حروب الطبقات ا ل ب ش ر ي ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن كما لا يرضى أ ن يكون أ س ي ر ا لا يرضى أ ن يكون أ ج ي ر ا أ ي ض ا أربعة وأربعون طريقا غير مشروع إن إلى الذي يسلك مقصد كثيرا ما يعاقب بخلاف مقصوده ف إ ن جزاء م ح ب ة غير م ش ر و ع ة ك م ح ب ة أ و ر و ب ا هي عداء غادر من المحبوب خمسة الماضي وإلى المصائب بنظر القدر بينما النظر إلى المستقبل وإلى المعاصي يلزم أن يكون من زاوية وأربعون وإلى وإلى يكون والاعتزال أن النظر بنظر القدر النظر فالجبر ينبغي التكليف إلى إلى يتصالحان هنا س ت ة و أ ر ب ع و ن ينبغي عدم اللجوء الى العجز فيما يمكن حله وعدم الالتجاء إ ل ى الجزع فيما لا يمكن علاجه س ب ع ة و أ ر ب ع و ن إ ن جراح ا ل ح ي ا ة تلتئم بيد ان جراحات ا ل ع ز ة ا ل إ س ل ا م ي ة وشرف ا ل أ م ة و س ي ا د ت ه ا غائرة جداً سيكون زمان تسبب فيه ك ل م ة و ا ح د ة توريط جيش كامل في الحرب و ط ل ق ة و ا ح د ة إ ب ا د ة ثلاثين مليون ن س م ة لقد كانت ط ل ق ة جندي أ ط ل ق ت على ولي عهد النمسا سببا في إ ش ع ا ل نار الحرب ا ل ع ا ل م ي ة ا ل أ و ل ى التي ذهب ضحيتها ثلاثون مليون ن س م ة وستكون هناك أ ح و ا ل ح ر ك ة ب س ي ط ة عندئذ تسمو ب ا ل إ ن س ا ن إ ل ى أ ع ل ى عليين وفعل صغير يرديه في أ س ف ل سافلين إن وإن من من من من حبة واحدة حقيقة واحدة فبق تبيد بيدرا الأكاذيب من بيدر من الخيالات أفضل عليك أ ن تصدق في كل ما تتكلمه ولكن ليس صوابا أ ن تقول كل صدق إ لا يلزم من لزوم صدق كل قول قول كل صدق خمسون وخمسون من أحسن رؤيته حسنت رويته وجمل فكره ومن جمل فكره تمتع أحسن حسنت رويته والتذ واحد بالحياة رؤيته فكره فكره بها إ ن ا ل أ م ر يبعث ا ل ح ي ا ة في الناس و ا ل ي أ س يقتلهم اثنان وخمسون هذه ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة التي أ خ ذ ت على عاتقها منذ السابق القيام ب ف ر ي ض ة الجهاد فرضا كفائيا إ ع ل ا ء ل ك ل م ة الله وحفاظا على استمرار ح ر ي ة العالم ا ل إ س ل ا م ي وهو كالجسد الواحد ووضعت نفسها موضع الفداء للعالم ا ل إ س ل ا م ي و ح ا م ل ة رايه ا ل خ ل ا ف ة ستعوض عما أ ص ا ب ه ا من مصائب وتزيلها ا ل س ع ا د ة التي سوف يرفل بها عالم ا ل إ س ل ا م إ ن هذه ا ل م ص ي ب ة قد عجلت بعث ا ل أ خ و ة ا ل إ س ل ا م ي ة وظهورها في أ ر ج ا ء العالم ا ل إ س ل ا م ي تلك ا ل أ خ و ة التي هي جوهر حياتنا وروحها ثلاثة وخمسون إ ن إ س ن ا د محاسن ا ل م د ن ي ة إ ل ى ا ل ن ص ر ا ن ي ة التي لا فضل ه ا فيها و إ ظ ه ا ر التدني والتقهقر قرينا ب ا ل إ س ل ا م الذي هو عدو له دليل على دوران المقدرات بخلاف دورتها وعلى قلب الاوضاع أ و ض ع أربعة خ م ألماس نادرة مهما س و ن إن نادرة كانت قطعة صدئة أ ف ل من قطعة ز ج ل ا م ع ة دوما خمسة خ م س و و ن إن الذين يبحثون عن كل شيء في ا ل م ا د ة عقولهم في عيونهم والعين لا تبصر المعنويات ستة وخمسون سبعة وخمسون ويفتح الخرافات مادية وقع المجاز من يد العلم إلى يد الجهل ينطلب إذا إلى حقائق مادية ويفتح الباب إلى إلى الجهل حقائق الباب يد يد إ ن إ ح س ا ن ا يزيد على ا ل إ ح س ا ن الالهي ليس ب إ ح س ا ن اذ ينبغي وصف كل شيء بما هو عليه من صفات ثمانية الحديث وخمسون تملك ما وخمسون معدن الحياة وملهم للأمة الشهرة الإنسان النبوي الحياة الحقائق إن إحياء الدين إحياء إن إن ستون إن ليس تسعة له و ح ي ا ة الدين نور ا ل ح ي ا ة و ا ح د و س ت و ن إ ن ا ل ق ر آ ن الكريم الذي هو ر ح م ة ل ل ب ش ر ي ة ك ا ف ة إ ن م ا يقبل ا ل م د ن ي ة التي تكفل س ع ا د ة ا ل ع م و م أ و في ا ل أ ق ل س ع ا د ة ا ل أ ك ث ر ي ة المطلق ة بين م ا ا ل م د ن ي ة ا ل ح ا ض ر ة قد ت أ س س ت على خ م س ة أ س س سلبي ة أ و ل ا ن ق ط ة استنادها وركيزتها ا ل ق و ة وهذه من ش أ ن ه ا التجاوز والاعتداء ثانيا هدفها وقصدها ا ل م ن ف ع ة وهذه من ش أ ن ه ا التزاحم ثالثا دستورها في ا ل ح ي ا ة الجدال والصراع وهذا من ش أ ن ه التنازع رابعا رابطتها بين ا ل ك ت ل ا ل ب ش ر ي ة هي ا ل ع ن ص ر ي ة و ا ل ق و م ي ة ا ل س ل ب ي ة التي تنمو وتتوسع بابتلاع ا ل آ خ ر ي ن و ش أ ن و التصادم الرهيب خامسا خدمتها ل ل ب ش ر ي ة خ د م ة ج ذ ا ب ة تشجيع الهوى والهوسات و ت ل ب ي ة رغبات النفس ا ل أ م ا ر ه ذلك الهوى الذي هو سبب لمسخ ا ل إ ن س ا ن مسخا معنويا أ م ا ا ل م د ن ي ة التي تتضمنها ا ل ش ر ي ع ة ا ل أ ح م د ي ة و ت أ م ر بها ف إ ن ن ق ط ة استنادها الحق بدلا من ا ل ق و ة والحق من ش أ ن ه ا ل ع د ا ل ة والتوازن وهدفها ا ل ف ض ي ل ة بدلا من المنفعه و ا ل ف ض ي ل ة من ش أ ن ه ا ا ل م و د ة والتجاذب ج ه ة ا ل و ح د ة فيها ا ل ر ا ب ط ة ا ل د ي ن ي ة و ا ل و ط ن ي ة و ا ل ص ن ف ي ة بدلا من ا ل ع ن ص ر ي ة و ا ل ق و م ي ة وهذه ا ل ر ا ب ط ة من ش أ ن ه ا ا ل أ خ و ة ا ل م خ ل ص ة و ا ل م س ا ل م ة ا ل ج ا د ة والدفاع فقط عند الاعتداء الخارجي دستورها في ا ل ح ي ا ة التعاون بدلا من الجدال والصراع والتعاون من ش أ ن ه الاتحاد والتساند وتضع الهدى بدلا من الهوى والهدى من ش أ ن ه رفع ا ل إ ن س ا ن روحيا إ ل ى م ر ا ق الكمالات فلا ترخي لك عن ا ل إ س ل ا م الذي هو حامي وجودنا واستعصم به والا هلكت اثنان وستون ان المصائب العامه انما تنزل لاخطاء الاكثريه فالمصيبه نتيجه جنايه ومقدمه مكافاه ثلاثه وستون ان الشهيد يعد نفسه حيا ولكونه لم يذق سكره الموت يرى الحياه التي ضحى بها باقيه وغير منقطعه إ ل ا أ ن ه ا على أ ف ض ل وجه و أ ن ز ه ه أربعة وستون ا ل ع د ا ل ة ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ح ب ه لا تهدر دم بريء ولا تزهق حياته حتى لو كان في ذلك ح ي ا ة ا ل ب ش ر ي ة جمعاء فكما أ ن كليهما في نظر ا ل ق د ر ة سواء فهما في نظر ا ل ع د ا ل ة سواء أ ي ض ا ولكن الذي تمكن فيه الحرص و ا ل أ ن ا ن ي ة يصبح إ ن س ا ن ا يريد القضاء على كل شيء يقف دون تحقيق حرصه حتى تدمير العالم والجنس البشري إ ن استطاع خمسة وستون إن الخوف والضعف يشجعان التأثيرات الخارجية ستة وستون لا تضحى بمصلحة محققة في سبيل مضرة موهومة وستون ستة وستون سبيل والضعف التأثيرات تضحى إن يشجعان لا في س ب ع ة وستون إ ن ا ل س ي ا س ة ا ل ح ا ل ي ة ل إ س ط ن ب و ل مرض شبيه بمرض إ س ب ا ن ي يسبب الهذيان ث م ا ن ي ة وستون ليس نادرا أ ن يتحسن مجنون إ ذ ا قيل له أ ن ت سليم أ ن ت طيب وليس من المستبعد أ ن يفسد عاقل إ ذ ا قيل له أ ن ت فاسد أ ن ت طالح تسعة وستون عدو العدو صديق ما دام عدوا له وصديق العدو عدو ما دام صديقا له سبعون أ م ر العناد هو أ ن ه إ ذ ا ما ساعد شيطان ا م ر أ ق ا ر له إ ن ه ملك وترحم عليه بينما إ ذ ا ر أ ى ملكا فيمن يخالفه في ا ل ر أ ي قال إ ن ه شيطان قد بدل لباسه فيلعنه واحد وسبعون قد يكون دواء مرض سما لداء آ خ ر و إ ذ ا جاوز الدواء حده انقلب إ ل ى ضده ا ث ن ن وسبعون ا ا ل ج م ع ي ة التي فيها التساند آ ل ة خلقت لتحريك السكنات و ا ل ج م ا ع ة التي فيها التحاسد آ ل ة خلقت لتسكين الحركات ثلاثة وسبعون إ ذ ا لم يكن في ا ل ج م ا ع ة الواحد الصحيح يصغر الجمع والضم كالضرب الكسري في الحساب من المعلوم في الحساب أن الرقم يزيد بالضرب أو بالجمع فمثلا 4 في 4 يساوي ولكن الرقم يصغر بالضرب والجمع في الثلث في الثلث مثلا أن ولكن الحساب بالضرب يساوي بالضرب الحساب الكسري فحاصل الثلث الثلث والتسع أربعة أربعة عشر أو في في في في يزيد يصغر ستة ضرب كذلك ا ل أ م ر في الجماعات ا ل ب ش ر ي ة إ ن لم يكن بينها و ح د ة م ب ن ي ة على الصدق و ا ل ا س ت ق ا م ة ف إ ن ه ا كلما زادت صغرت ودب فيها الفساد والانحلال أربعة أن أما كثيرا وسبعون يلتبس عدم القبول بقبول القبول ثبوت قبول عدم العدم مع عدم عدم العدم العدم دليله الدليل فيحتاج دليل ما إلى فأحدهما شك و ا ل آ خ ر إ ن ك ا ر خمسة س و ب ع و ن إن الشك في المسائل ا ل إ ي م ا ن ي ة إ ذ ا أ س ق ط دليلا واحدا بل حتى م ئ ة دليل فلا يورث المدلول أ ي ضرر كان ل أ ن هناك آ ل ا ف ا ل أ د ل ة ستة وسبعون يجب اتباع السواد ا ل أ ع ظ م من الناس إ ذ لما اعتمد ا ل أ م و ي و ن على ا ل أ ك ث ر ي ة والسواد ا ل أ ع ظ م ف إ ن ه م دخلوا مع تهاونهم في ن ه ا ي ة ا ل أ م ر في عداد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة بينما ا ل ع ل و ي ة فلاعتمادها على ق ل ة العدد انتهى ا ل أ م ر ببعض منهم مع تصلبها إ ل ى الدخول في ا ل ر ا ف ض ي ة سبعة وسبعون يكون إن كان أحيانا الاتفاق في الحق اختلافا في الأحق يكون الحق في في أحق من الحسن أ ق و ا ل ح أ ح س ن من ا ل أ ح س ن ويحق لكل امرئ أ ن يقول في مذهبه هو حق هو حسن ولكن لا يحق له القول هو الحق هو الحسن ن ثمانية وسبعون لولا الجنة لما عذبت جهنم تسعة وسبعون كلما شاب الزمان لما كلما لولا شاب ا تسعة عذبت شب ل ق ر آ وتوضحت رموزه وكما ي ت ر ا ى النور كالنار تتراءى أ ح ي ا ن ا ش د ة ا ل ب ل ا غ ة م ب ا ل غ ة ثمانون إ ن مراتب ا ل ح ر ا ر ة ع ب ا ر ة عن تداخل ا ل ب ر و د ة ودرجات الحسن ع ب ا ر ة عن تداخل القبح أ م ا ا ل ق د ر ة ا ل أ ز ل ي ة فهي ذ ا ت ي ة و ل ا ز م ة و ض ر و ر ي ة لذا لا يتخللها العجز فلا مراتب فيها كل شيء ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه ا سواء واحد وثمانون إ ن تمثال الشمس صورتها الذي هو تجل لفيضها يبين ا ل ه و ي ة نفسها على سطح البحر وفي قطراته اثنان وثمانون إ ن ا ل ح ي ا ة من ت ج ل التوحيد ومنتهاها تكسب ا ل و ح د ة ثلاثة وثمانون ما دام الولي في الناس و س ا ع ة ا ل إ ج ا ب ة في ا ل ج م ع ة و ل ي ل ة القدر في رمضان واسم الله ا ل أ ع ظ م في ا ل أ س م ا ء الحسنى و ا ل أ ج ل في العمر مجهولا ستظل لسائر ا ل أ ف ر ا د قيمتها و أ ه م ي ت ه ا ف إ ن عشرين س ن ة من عمر مبهم أ ف ض ل من أ ل ف س ن ة من عمر معلوم ن ه ا ي ة أربعة و ث م ا ن و ن إ ن ع ا ق ب ة ا ل م ع ص ي ة في الدنيا دليل على العقاب ا ل أ خ ر و ي ان إن ر ز ق ذو أ ه م ي ة في نظر ا ل ق د ر ة ك أ ه م ي ة ا ل ح ي ا ة ف ا ل ق د ر ة تخرج الرزق والقدر يلبسه اللباس المعين و ا ل ع ن ا ي ة تربيه وترعاه ف ا ل ح ي ا ة م ح ص ل ة م ض ب و ط ة أ ي م ش ا ه د ة م ح د د ة أ م ا الرزق فهو غير محصل آ ن ي ا وتدريجي ومنتشر يحمل ا ل م ر أ ة على التدبير لا موت من الجوع ل أ ن الشخص لا يموت قبل استهلاك ا ل ش ح م وسائر المواد ا ل م د خ ر ة في الجسم إ ذ ن فسبب الموت هو المرض الناشئ من ترك ا ل ع ا د ة ل ن ع د ا م الرزق ستة الحيوانات التي أكلة الوحشية وثمانون اللحوم هو الحلال لا حد لها إن رزق حد جيف وهي إذ تتناول رزقها تنظف وجه ا ل ب س ي ط ة أ ي ض ا س ب ع ة وثمانون ل ق م ة بفلس واحد و أ خ ر ى ب ع ش ر ة فلوس مثلا كلتاهما م ت س ا و ي ة قبل دخولهما الفم وبعد مرورهما من الحلقوم مع فارق واحد هو تلذذ الفم بها ل ع د ة ثوان لذا ف إ ن صرف ع ش ر ة فلوس بدلا من فلس واحد إ ر ض ا ء ل ح ا س ة الذوق ا ل م و ظ ف ة بالتفتيش والحراسه ة أ س ف ا ع ا ل إ س ر ا ف ث م ا ن ي ة و ث م ا ن ن و ك ل م الاسراف نادت ا ل ذ ئ ذ فالذي جعل هذا ينبغي بكأنني الإجابة أكلت جعل د ت و له يأكل كان بكأنني مسجدا أن بوسعه مسمى أكلت ل يأكل م وثمانون تسعة لم يكن أ ك ث ر المسلمين في السابق جائعين فكان ت ت ر ف ه جائز الاختيار أ م ا ا ل آ ن فهم جائعون فلا اختيار في التلذذ 90 ينبغي التبسم في والترحيب الماضية من تنطق ترجمان التبسم به التبسم بالحسرات الألم المؤقت والترحيب به أكثر من للذة المؤقتة إذ اللذات المرأة وما هي إلا للذة لألم مستفر وجه هي أكثر إذ بينما ا ل آ ل ا م ا ل م ا ض ي ة تنطق المرء بالحمد لله الذي يخبر عن ل ذ ة ونعمه مضمره ة واحد وتسعون كذلك نعمة لأنه يذيق الآلام اليومية وحدها بينما ينسي المتراكمة منها اثنان لكل وتسعون مصيبة درجة نعمة كدرجات الحرارة التي تتداخلها ينسي التي الحرارة إن لذا ينبغي الشكر لله بالتفكير فيما هو أ ع ظ م و ر ؤ ي ة ا ل ن ع م ة في ا ل أ ص غ ر و إ ل ا إ ذ ا نفخ فيها واستعظمت ف إ ن ه ا تعظم و إ ذ ا أ ق ل ق من أ ج ل ه ا ت ت و أ م ت وانقلب مثالها الوهمي في القلب إ ل ى ح ق ي ق ة تسحق القلب 93 لكل شخص نافذة يطل منها على المجتمع للرؤية والإراءة شخص نافذة منها تسمى مرتبه ف إ ذ ا كانت تلك ا ل ن ا ف ذ ة أ ر ف ع من ق ا م ة قيمته يتطاول بالتكبر أ م ا إ ذ ا كانت أ خ ف ض من ق ا م ة قيمته يتواضع بالتحدب وينخفض حتى يشهد في ذلك المستوى ويشاهد إ ن مقياس ا ل ع ظ م ة في ا ل إ ن س ا ن هو التواضع أ م ا مقياس الصغر فيه فهو التكبر والتعاظم أربعة وتسعون إ ن ع ز ة النفس التي يشعر بها الضعيف تجاه القوي لو كانت في القوي لكانت تكبرا وكذا التواضع الذي يشعر به القوي تجاه الضعيف لو كان في الضعيف لكان تذللا إ ن ج د ي ة ولي ا ل أ م ر في مقامه وقار أ م ا لينه فهو ذ ل ة كما أ ن جديته في بيته دليل على الكبر ولينه دليل على التواضع إ ن كان الفرد متكلما عن نفسه فصفحه وسماحه عن المسيئين وتضحيته بما يملك عمل صالح أ م ا إ ذ ا كان متكلما باسم ا ل ج م ا ع ة ف خ ي ا ن ة وعمل غير صالح إ ن ا ل م ر أ ة يستطيع أ ن يكظم ا ل غ ي ر لما يعود لنفسه وليس له أ ن يتفاخر بشيء يخصه ولكنه يمكنه أ ن يفخر باسم الأمة من دون أ ن يكذم غ ي ض ا بحقها خ م س ة وتسعون إ ن تفويض ا ل أ م ر إ ل ى الله في ترتيب المقامات كسل أ م ا في ترتب ا ل ن ت ي ج ة فهو توكل و ر ض ى بقسمته و ث م ر ة سعيه ق ن ا ع ة تقوي من ميل السعي أ م ا الاكتفاء بالموجود فتقاصر في ا ل ه م ة س ت ة وتسعون فكما أ ن هناك ط ا ع ة وعصيانا تجاه ا ل أ و ا م ر ا ل ش ر ع ي ة ا ل م ع ر و ف ة كذلك هناك ط ا ع ة وعصيان تجاه ا ل أ و ا م ر ا ل ت ك و ي ن ي ة وغالبا ما يرى ا ل أ و ل مطيع ا ل ش ر ي ع ة و ا ل ع ا ص لها جزاءه وثوابه في الدار ا ل آ خ ر ة والثاني مطيع السنن ا ل ك و ن ي ة و ا ل ع ا ص لها غالبا ما ينال عقابه وثوابه في الدار الدنيا فكما أ ن ثواب الصبر النصر وجزاء ا ل ب ط ا ل ة والتقاعس الذل والتسفل كذلك ثواب السعي الغنى وثواب الثبات التغلب إ ن ا ل ع د ا ل ة التي لا مساواه فيها ليست ع د ا ل ة سبعة س و ت ع و ن إن التماثل م د ع ا ة ل ل ت ض ا ب والتناسب أ س ا س للتساند وصغر النفس منبع التكبر والضعف معدن الغرور و ان ل ع ج ز م ش أ ا ل م العلم سمانية خ ا والشغف أستاذ ا ل ل ف ة وتسعون إن ق د ر ة ا ل ف ا ط ر ة قد أ ل ج م ت جميع ا ل أ ح ي ا ء وفي مقدمتها ا ل إ ن س ا ن بدافع ا ل ح ا ج ة ولاسيما ح ا ج ة الجوع و أ ق ح م ت ه ا في نظام فانقذت العالم من الهرج والمرج وحققت الرقي ل ل إ ن س ا ن بجعل ا ل ح ا ج ة أ س ت ا ذ ا ل ل ح ض ا ر ة ت س ع ة وتسعون إ ن الضيق معلم ل ل س ف ا ه ة و ا ل ي أ س منبع ضلال الفكر و ظ ل م ة القلب منبع ضيق الروح مئة كلما امرأة مجلس من مجالس والمنافسة إذا الإخوان الرجال بالتهوس النساء بالتوقح حسناء الرياء والحسد ففي تكشف النساء تأنس ترجل دخلت تنبه تكشف عرق في ففي تكشف عن ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ي ئ ة في ا ل إ ن س ا ن المتحضر م ئ ة وواحد إ ن للصور ا ل م ت ب س م ة تلك الجنائز ا ل م ص غ ر ة دورا مهما في روح البشر الرعناء ا ل م ل و ث ة ا ل آ ن بالسيئات اثنان بعد ا ل م ئ ة إ ن الهياكل ا ل م م ن و ع ة شرعا إ م ا أ ن ه ا ظلم متحجر أ و هوى متجسم اورياء متجسد ث ل ا ث ة بعد ا ل م ئ ة ث ل ا ث ة بعد ا ل م ئ ة ان ميل التوسع والاجتهاد هو ميل للتكمل ان كان من الداخلين بحق في د ا ئ ر ة الاسلام بامتثال مسلماته جميعا بينما يصبح هذا الميل ميلا للتخريب ان كان ممن يهمل الضروريات ويعد خارجا عن الدائره ة لعدم ل م ب ا ا ت ف أ ث ن ا ء العواصف ا ل م د م ر ة ت ق ط ب ا ل م ص ل ح ة سد نوافذ الاجتهاد فضلا عن فتح أ ب و ا ب ه إ ن الذين لا يبالون بالدين لا ينبغي أ ن يلطفوا بالرخص بل ينبهون ب ش د ة بالعزائم أربعة الأيدي البائسة دعد لأعتيادية الوضيعة المئة تفقد يا للحقائق البائسة إنها تفقد قيمتها في الأيدي خ م س ة بعد ا ل م ئ ة إ ن كرتنا ا ل أ ر ض ي ة تشبه الحيوان تبرز آ ث ا ر ا ل ح ي ا ة ترى لو صورت حتى تصبح في حجم ب ي ض ة أ ل ا تصبح نوعا من حيوان أ و إ ذ ا كبرت ج ر ث و م ة بقدر كرتنا أ ف ل ا تشبهها ف إ ذ ا كانت لها ح ي ا ة فلها روح أ ي ض ا ف إ ذ ا صور العالم صغر ا ل إ ن س ا ن وتحولت كواكبه في حكم الذرات أ و الجواهر الفردات أ ف ل ا يصبح ه أ ي ض ا حيوانا ذا شعور إ ن لله سبحانه كثيرا من أ م ث ا ل هذه الحيوانات ستة الإنسان اثنتان تحداها التي المئة الشريعة اثنتان هي الشريعة المعروفة بعد أفعال الإنسان وأحواله ذلك العالم لنا وأحواله الأصغر ذلك تنظم هي والتي ت أ ت ي من ص ف ة الكلام ا ل ث ا ن ي ة هي ا ل ش ر ي ع ة الكبرى ا ل ف ط ر ي ة التي تنظم حركات العالم وسكناته ذلك ا ل إ ن س ا ن ا ل أ ك ب ر والتي ت أ ت ي من ص ف ة ا ل إ ر ا د ة وقد يطلق عليها خطا اسم ا ل ط ب ي ع ة و ا ل م ل ا ئ ك ة أ م ة ع ظ ي م ة هم ح م ل ة ا ل أ و ا م ر ا ل ت ك و ي ي ن ة و و م م ث ل ه ا و م م ت ث ل و ه ا تلك ا ل أ و ا م ر ا ل آ ت ي ة من ص ف ة ا ل إ ر ا د ة والتي تسمى ب ا ل ش ر ي ع ة ا ل ف ط ر ي ة س ب ع ة بعد ا ل م ئ ة إ ذ ا وزنت بين حواس ح و ي ن ة م ج ه ر ي ة وحواس ا ل إ ن س ا ن ترى سرا عجيبا أ ن ا ل إ ن س ا ن ك ص و ر ة ياسين كتب فيها س و ر ة ياسين ثمانية بعد المئة بعد إ ن ا ل ف ل س ف ة ا ل م ا د ي ة طاعون معنوي حيث سبب فيه سريان مدهشة في سريان حمى م د ه ش ة في ا ل ب ش ر ي ة وعرضها للغضب ا ل إ ل ه ي وكلما توسعت ق ا ب ل ي ة التلقين والنقد توسع ذلك الطاعون أ ي ض ا تسعة بعد المئة إن أشد الناس بعد العاطل عن العمل لأن العطلة المئة واضطرابا أشد شقاء وضيقا لأن إن هو وابن اخي العدم اما السعي فهو حياه الوجود ويقضي الحياه عشره بعد المائه ان البنوك التي هي وسائط الربا وابوابها انما تعود بالنفع على الكفار الذين هم اسوا البشر وعلى اظلمهم وعلى اسفه هؤلاء ان ضررها على العالم الاسلامي ضرر محض ولا يؤخذ رفاه ا ل ب ش ر ي ة ق ا ط ب ة بنظر الاعتبار و ل أ ن الكافر إ ن كان حربيا ومتجاوزا فلا ح ر م ة له ولا عصمه ة المئة أحد بعد عشر الهدف إن و إ ذ ا قورن بين ا ل آ ي ة والحديث يتضح أ ن ه حتى أ ب ل غ البشر لا يستطيع أ ن يبلغ ب ل ا غ ة ا ل آ ي ة و أ ن هذا لا يشبه تلك سعيد النورسي م يا يا رحمن يا رحيم قيوم يا يا يا يا يا حي يا الله فرد يا حكم يا عدل يا قدوس بحق الاسم ا ل أ ع ظ م و ب ح ر م ة ا ل ق ر آ ن المعجز البيان و ب ك ر ا م ة الرسول ا ل أ ع ظ م صلى الله عليه وسلم أ د خ ل الذين قاموا بطبع هذه ا ل م ج م و ع ة ومعاونيهم الميامين ج ن ة الفردوس و ا ل س ع ا د ة ا ل أ ب د ي ه امين ووفقهم في خ د م ة ا ل إ ي م ا ن و ا ل ق ر آ ن دوما و أ ب د ا آ م ي ن واكتب في ص ح ي ف ة حسناتهم أ ل ف ح س ن ة لكل حرف من حروف كتاب المكتوبات آ م ي ن و أ ح س ن إ ل ي ه م الثبات والدوام و ا ل إ خ ل ا ص في نشر رسائل النور آ م ي ن يا أ ر ح م الراحمين آ ت جميع طلاب النور في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة آمين واحفظهم من شر شياطين الجن والانس آ م ي ن واعفو عن ذنوب هذا العبد ا ل ع ا ج ز الضعيف سعيد آ م ي ن باسم جميع طلاب النور سعيد النورسي